فَقَالَ لَهُمْ رَسُول اللَّ نَ قتَو اللهَِّ, الله وَسُقُيهَا فَكَذَّبُوه فَقَرُهَا فَدَمْدَمَ عَلَيهِم رَبُّهُ بِذَ بِهِم فَسَووَّهَا وَلَا يَخَافُ عُقبهَا